من غ ل ا م ي ي ب ن ى ا ل ذ ي ي ب ن ى الذي من ح و م ة الحمام فودي غداه الضرب بالسهام اي عن ابيه عبد الله حين كانت له ح ا د ث ة الفداء ح و م ة الحمام د ا ئ ر ة الموت نجا وفدي منها يوم الفداء بارك الله غلامي فيك من غلامي. يا ابن الذي من حومه الحمام سمدي غداه الضرب بالسهام بمائه من إ ب ل سوام إ ن صح ما ابصرت في منامي فانت مبعوث إ ل ى الانام تبعث في الحل والحرام ودين ابيك البر إ ب ر ا ه ا م فالله يا بني انها كان الاصنامي الا تواليها مع ا ل ا ق و ا م ي و س ي ة ت ي امي الا توالي الاصنام مع قومك تقول باركه صحفت ذلك منها فلما اتمت ابياتها والعرب كلهم كانوا اهلا لقول السعي والتجازي فلما اتمت ابياتها وقد حنطتها العبر قالت كلمات قالت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 ف أ ص ر على حديثها و أ ن ه ا لا ترد فقلنا له بتلك ا ل ع ب ا ر ة التي لا تخفى ولا يمكن أ ن نكتمها دعها يا بني لقد ماتت فحين سمع ك ل م ة ماتت وقد أ و ض ح ت له قبل موتها معنى الموت أ ي ق ن أ ن ه لن يراها بعد اليوم أ ب د ا إ ذ ن كما فارق أ ب ا ه فلا يكلمه ولا يراه اليوم تضاعف اليتم فلن يرى أ م ا ولن يكلمها تقول ب ر ك ة فشق هذا الصمت الرهيب في القوم كلهم موت في العراء ويتم مضاعف لخير أ ب ن ا ء م ك ة وجم القوم وظهروا فبدد صمتهم في ذلك الظلام ص ي ح ة الصبي المفجوع وهو يقول أ م ا ه اماه قالت فنحيناه عنها حتى إ ذ ا طلع النهار حفرنا لها ح ف ر ة و أ ر د ن ا أ ن نواريها فتعلق الصبي ب أ م ه لا يريد أ ن يتركها فقال القوم أ ج ل س و ه معها في القبر س ا ع ة حتى ي ه د أ روعه قالت ف أ ن ز ل ن ا ه معها في حفرتها فما زال مكبا على صدرها يبكي ويقبلها حتى ه د أ روعه وخفت لوعته ف أ خ ر ج ن ا ه وواريناها الرمال وهو ينظر إ ل ي ه ا فواساه الله بذلك بعد أ ن أ و ح ى إ ل ي ه والضحى والليل إ ذ ا سجى ما ودعك ربك وما قلى و ل ل آ خ ر ة خير لك من ا ل أ و ل ى ولسوف يعطيك ربك فترضى أ ل م يجدك يتيما فاوى فجبر قلبه ب م ض ا ع ف ة ا ل ل ت م ولذلك جاء في شريعته اكبر حظ من غيرها من الشرائع الاعتناء باليتيم حتى قال صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق المبلغ عن ربه المفصل ما اجمل من شرعه انا وكافل اليتيم في ا ل ج ن ة هكذا مشيرا باصبعه ا ل س ب ا ب ة والوسطى فخير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن اليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إ ل ي ه و أ و ص ا ه ربه بذلك ف أ م ا اليتيم فلا تقهر تقول بركه وبتنا ل ي ل ة في الطريق أ و ليلتين فوالذي بعثه بالحق تحدث بعد ما أ س د م ت وحدثت قبل ما أ س د م ت تحدث أ ه ل م ك ة وقد نقل عنها عدد هذه الروايه تقول كنت أ س م ع الجن ويسمع من معي في الرجل الجن ر في الليل تنوح أ ي البكاء المعروف بالحزن وانشاد ا ل ش ع ر معه الجن تنوح على ا م ن ة ليال ط و ي ل ة قالت فحفظنا من ن ي ا ح ة الجن قولهم نبكي ا ل ف ت ا ة ا ل ب ر ة ا ل أ م ي ن ة ذات الجمال ا ل ع ف ة ا ل ر ز ي ن ة ز و ج ة عبد الله و ا ل ق ر ي ن ة أ م نبي الله ذي ا ل س ك ي ن ة وصاحب المنبر ب ا ل م د ي ن ة صارت لدى حفرتها ر ه ي ن ة لو فوديت لفوديت ث م ي ن ة أ ي لو كان لها فداء كعبد الله لكان فداؤها عال لو فوديت لفوديت ث م ي ن ة وللمنايا ش ف ر ة س م ي ن ة إ ذ ا جاء الموت لا ينفع الفداء وللمنايا ش ف ر ة سنينه لا تبق ض ع ا ن ا أ ي مسافرا ولا ض ع ي ن ه الا أ ت ت وقطعت وتينه اي قطعت عروق عنقه كالذبح هذا هو الموت أ م اما أ هلكت أ ي ه ا ا ل أ م ي ن ة يعني أما م وقد ك ه فكلنا أ ي الجن والده ح ز ي ن ة تقول هذا ما حفظ الله من ر س ا ء الجن ل آ م ن ة وبكائهم عليها الليالي تقول ب ر ك ة فلما وصل الركب الى م ك ة تلقانا شيخ مكة ت لوجود ق ا ا ن ل حفيده و ز و ج ة ابنه ايضا فلما راني احضن الصبي انا واياه على بعير والبعير الاخر لا احد عليه أ د ر ك هول ا ل م ص ي ب ة وتذكر ع و د ة ا ل ق ا ف ل ة من ذي قبل وليس فيها عبد الله واليوم تعود ا ل ق ا ف ل ة وليس فيها آ م ن ة يا لله ماذا تريد السماء من هذا الصبي أ ل ا يرى اباه ثم أ ل ا ينعم ب ح ض ا ن ة أ م ه قالت فوجم الشيخ مكانه فوالله ما تقدم خ ط و ة ولا ت أ خ ر وقد غارت الكلمات في صدره فلم يستطع ان يتكلم الا انه تساءل بنظراته يعني ماذا جرى قالت فغلبني ا ل د ك ا ء فاومات اليه ب ر أ س ي ان قد ماتت و ل أ و ل م ر ة تقول ارى رجلا او اسمع رجلا يبكي بصوت يهدئه فيه الناس من حوله ه وانزله بكى عبد الصبي د المطلق وحضم ر واسكن معه ب ر ك ة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في ك ف ا ل ة جده وقد بلغ من العمر ست سنوات اما عن كفالته وصحبته مع جده فلا يتسع لها المقام نتطرق اليها في جمعة قادمة ان شاء الله تعالى لان لي معكم حديثا بعد الاستراحة في خطبة الثانية مع جمعة معكم وانتم موقنون عن يتسع بعد ادعوه نتطرق في في لي بالاجابة والى حديث السيرة وصحبته جده حديث خطبة حيث انتهى بنا الحديث في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة ب ع و د ة الحبيب المصطفى صلى الله عليه ل و س متضاعف م اليتم الى م ك ة ا ل م ك ر م ة لقد يتم اولا وهو في بطن امه جنين فلم ير اباه ولم يعرفه وها هو في ا ل س ا د س ة من العمر يقابل اليتم الجديد ت ق د ا ن ا ل أ م وتركها في أ ر ض ا ل أ ب و ا ء بين ا ل م د ي ن ة و م ك ة وكانت ا ل م د ي ن ة تعرف آ ن ذ ا ك بيثرب وتقبله جده بحنان وعطف وقد ضعف و فيه اليتم وهو يرى أ ن لهذا الصبي ش أ ن وأي شأن سيكون شأن نعم له فهو د ر ة ا ل أ ك و ا ن لذلك أ ن ش أ ه الله يتيما اخذ الاله ابا النبي و أ م ه فتضاعف اليتم فيه يتيما ف أ ص ب ح فيه اليتم مضاعفا نفسي الفداء. نفس الفداء هذا قول الشاعر وليس من عندي نفسي الفداء لمثقل في يتمه و أ ن ا أ ر ى أ ن نقول لمفرد في يتمه فهو أ ف ر د باليتم ولم يثقل ن ف س الفداء لمفرد في يتمه والدر احسن ما يكون يتيما يقول د ر ة يتيمه أ ي لا مثيل لها فهو د ر ة ا ل أ ك و ا ن صلى الله عليه وسلم ولم يعد ل ز ي ا ر ة يثرب بعد هذه ا ل ز ي ا ر ة التي يتم فيها من أ م ه لم يعد إ ل ي ه ا إ ل ا يوم ا ل ه ج ر ة بعد خمسين عاما إ ل ا قليل إ ل ا ثلاث سنوات لقد زارها وهو في السادسه من عمره وهاجر إ ل ي ه ا وهو في ا ل ث ا ل ث ة والخمسين بعد ا ل ب ع ث ة ب ث ل ا ث ة عشر عاما وقد بعث على ر أ س ا ل أ ر ب ع ي ن وعندما أ ط ل عليها يوم هجرته وهو على ناقته ويقول للناس دعوها انها م أ م و ر ة ووقع نظره على ديار ب ن النجار وقف وسرح نظره في الافق وقال من سمعه من أ ص ح ا ب ه أ ط ا ل نظره وهو يتذكر رحلته ا ل أ و ل ى وهو في ا ل س ا د س ة من العمر ثم قال أ ج ل على هذا ا ل أ ط م و ا ل أ ط م هو التل أ و الجبل أ س ت غ ف ر الله ا ل أ ط م هو الحصن قال على هذا ا ل أ ط م كنت أ ل ا ع ب ج ا ر ي ة من ا ل أ ن ص ا ر اسمها أ ن ي س ة وكنت أ ن ا و أ خ و ا ل ي من الغلمان نطير عليه طائرا كان يقع علي ه وفي هذه الدار نزلت ب أ م ي وفيها قبر أ ب ي عبد الله وقد أ ح س ن ت العوم في بئر عدي بن النجار تذكر ذلك جيدا وابن ا ل س ا د س ة من العمر يذكر ولا ينسى مازالت هذه آ ث ا ر ا ل ر ح ل ة تعيش معه صلى الله عليه وسلم وهو في كنف جده يقول أ ب ن ا ء عبد المطلب ويعنينا منهم من أ س ل م لتكون ا ل ر و ا ي ة أ س ل م فالذي أ س ل م من بني عبد المطلب العباس و ح م ز ة عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ر و ا ي ة عمن أ س ل م تكون أ س ل م يعني أ ص ح يقول رق عبد المطلب له ر ق ة لم تعهد على ولد فكان إ ذ ا أ ت ي بالطعام لا يمس منه شيئا حتى يحضر له محمد ف إ ذ ا أ ح ض ر له الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صبي جفر في ا ل س ا ب ع ة و ا ل ث ا م ن ة اجلسه في حجره في وكان خ ص ه طعامه ثم لا يدعه بافضل يغيب لا ناظره فاذا تجول في تجول عن ثم انبية قريش كان يأخذه بيده ويصعبه لعبد ى مجالس قومه وكان ل المطلب مفرش أي فراش يوضع فراش ي له في ظل ا ل ك ع ب ة لا يجلس عليه احد الا عبد المطلب فكان أ م ي ه ومن دونه يجلسون على ا ل أ ر ض حول المفرش لا أ ح د يجلس على فراش إ ل ا ش ي ب ة الحمد عبد المطلب شيخ م ك ة وزعيمها و أ ب ن ا ء عبد المطلب يقفون حول المفرش مع عبيده إ ج ل ا ل ا له قالوا ف ي أ ت ي محمد صلى الله عليه وسلم وهو صبي كما قلنا جفر في ا ل س ا ب ع ة و ا ل ث ا م ن ة من العمر إ ذ لم يعش في كنف جده إ ل ا عامين ثم فقد الجد أ ي ض ا ي أ ت ي فيجلس في مكان جده على الفراش فيذهب أ ع م ا م ه ليؤخروه اي ينحوه عن الفراش ا ل ش ي خ مكه لا تجلس على الفراش ابناؤه يقفون من حوله ويقفون على ر أ س ه اجلالا له و ع ا د ة الناس ان ينحوا الصبي ليعلموه فينحونه عن الفراش فيلمحهم عبد المطلب فيقول اتركوا ابني انه ليؤنس من نفسه شرفا وسؤددا واني لارجو ان يبلغ من الشرف ما لم يبلغه عربي قبله ولا بعده هذا كان ر أ ي عبد المطلب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ا ل س ا ب ع ة من العمر بعد وكان يوصي ب ر ك ة ا ل ح ب ش ي ة ح ا ض ن ة أ م أ ي م ن و أ ذ ك ر ك م بالاسم م ر ة أ خ ر ى انظروا ا ل ح ا ض ن ة ما اسمها ب ر ك ة أ م أ ي م ن من اليمن و ا ل ب ر ك ة و إ ن لكل مسمى من اسمه نصيب فيقول عبد المطلب يا ب ر ك ة فهل يناديها بغير اسمها يا ب ر ك ة لا تغفلي محمدا سبحان من أ ل ه م ه هذه ا ل ج م ل ة يا ب ر ك ة ا ل م خ ا ط ب ة ب ر ك ة ا ل ح ب ش ي ة والمعنى عندنا يا ب ر ك ة لا تغفلي محمدا ف ا ل ب ر ك ة لم تغفله أ ب د ابدا يا ر ك ة لا تغفلي م م ح لا تدعيه يغيب عن, نظرك عن ناظرك ظ ر ك عن ن ساعه أ ل ا تسمعين ما يقول فيه أ ه ل الكتاب إ ن ه م يزعمون أ ن ه نبي هذه ا ل أ م ة و أ ن ا ل ا آ م ن ه م عليه عبد المطلب لا يامن أ ه ل الكتاب وهم يهود ل ا آ م ن ه م عليه منذ الصغر وذات يوم يجلس عبد المطلب في حجر ا ل ك ع ب ة وعنده أ س ق ف نجران و أ س ق ف لقب كبير ل أ ك ا ب ر رجال الدين عند ا ل ن ص ر ا ن ي ة والدين عندنا للجميع فلا يوجد في ا ل إ س ل ا م رجال دين ورجال غير دين فالدين للجميع وكلكم رجاله ولكن التخصص يقال فلان عالم وفي العلم تخصص أ ي ض ا وعنده أ س ق ف نجران وهو يحادثه فقال ا ل أ س ق ف لعبد المطلب يا عبد المطلب إ ن ا نجد في كتبنا نبيا بقي من ولد إ س م ا ع ي ل وهو آ خ ر أ ن ب ي ا ء الله ب ع ث ة ومولده هذا البلد البلد الحرام ومن وصفه كذا وكذا و أ خ ذ ي ب د أ بوصفه ف أ ق ب ل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين ا ل س ا ب ع ة و ا ل ث ا م ن ة من العمر ف أ ق ب ل وحتى جلس إ ل ى جوار جده فضمه إ ل ى حجره و أ خ ذ يمسح ر أ س ه وصدره وتشاغل عن شغل بحبيبه وتشاغل عن الأسطف فسكت الأسطف ونظر فسكت شغل الأسقف الأسقف الأسقف الصبي إلى عن عن بحبيبه ثم قال ب ل ه ف ة هو هذا الذي أ ح د ث ك عنه فنظر إ ل ي ه عبد المطلب وقال أ ي شيء قال هو هذا الذي أ ح د ث ك عنه النبي المنتظر ما هذا الغلام منك يا عبد المطلب قال إ ن ه ابني قال لا لا نجد أ ب ا ه حيا أ ص د ق ن ي و أ ن ت صادق يا ش ي ب ة الحمد قال إ ن ه ابن ابني قال ما فعل أ ب و ه قال مات و أ م ه ح ب ل ا به قال ا ل آ ن صدقتني إ ن ا نجده يولد يتيما فهل ت أ ذ ن لي أ ن أ ن ظ ر إ ل ي ه قال انظر فنظر إ ل ي ه ا ل أ س ق ف و أ خ ذ يقلبه بين يديه ثم دس يده بين ثوبه وظهره حتى لمس خاتم ا ل ن ب و ة فصاح وقال ورب عيسى وموسى هو هو يا عبد المطلب انظر إ ل ى قدمه قال وما قدمه قال انظر الى قدمه ثم انظر الى القدم التي في المقام قدم ابراهيم ا ل م ع ل م ة بالحجر عند مقام ابراهيم الذي يزدحم عنده الطواف مقابل باب الكعبه مقام ابراهيم م قال انظر الى قدم الصبي وانظر الى القدم التي في المقام فلن تجد قدما أ ش ب ه بها من قدمه ل أ ن ه يشبه جده إ ب ر ا ه ا م وجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد يؤيد ذلك ل ي ل ة ا ل إ س ر ا ء والمعراج وقد اجتمع ب أ ن ب ي ا ء الله ورسلهم كل في سمائه ثم أ م ه م في بيت المقدس فلما ذكر ابراهيم عليه السلام وهو في السماء السابعه مسندا ظهره إ ل ى البيت المعمور وحوله صديه المؤمنين الذين يموتون دون البلوغ قال وكان وهو واشبه الناس به يحدث الصحابه ة عن سيدنا ابراهيم جد الانبياء يقول النبي واشبه الناس به صاحبكم صاحبكم أي عن نفسه صلى الله عليه وسلم لانه وصف لهم عيسى ووصف لهم موسى ووصف لهم أ ن ب ي ا ء كثر فلما ذكر إ ب ر ا ه ي م قال و أ ش ب ه الناس به صاحبكم فكانت قدمه تشبه قدم إ ب ر ا ه ي م عليه السلام و أ ظ ن ك م تعرفون مقام إ ب ر ا ه ي م وتعليم القدمين فيه يوم بناء ا ل ك ع ب ة مازال عبد المطلب يسمع أ خ ب ا ر أ ه ل الكتاب ويرى من ا ل آ ي ا ت العجاب من ش أ ن محمد صلى الله عليه وسلم حتى كان عنده أ ع ز من نفسه وتشاء م ش ي ئ ة الله وقدرته ب أ ن لا يجعل النبي يركن إ ل ى أ ي مخلوق فرباه على اليتم والشدائد حتى لا يكون ل أ ح د فضلا عليه في ا ل ت ر ب ي ة حتى إ ذ ا ما برز بين ا ل ص ب ي ة أ د ب ه م وهو يتيم يعرف ب أ ن ا ل أ د ب لم يكن من مخلوق عليه بل جاء يقول هو عن نفسه صلى الله عليه وسلم أ د ب ن ي ربي ف أ ح س ن ت أ د ي ب ي وما اجمل هذا المعنى حين ادركه امامنا البصيري فقال في بردته كفاك بالعلم في الامي م ع ج ز ة في ا ل ج ا ه ل ي ة و ا ل ت أ د ي ب في اليتم قل ان تجد اليتيم اديبا لماذا لان الناس يعطفون عليه فلا يجرؤون على ت أ د ي ب ه اذا خالف فيقول هو يتيم فيغض البصر عن أ خ ط ا ئ ه ويصرف النظر عن تصرفاته فلا يكون أ د ب ه كاملا الذي يجرؤ على التاديب هو ا ل أ ب و ا ل أ م ولكن الله أ ر ا د أ ن يظهر لهم في ن ش أ ت ه آ ي ة فلا أ ب يؤدب ولا أ م تحضن وتوجه فكان أ د ب ا ل ص ب ي ة كفاك بالعلم في ا ل أ م ي م ع ج ز ة أ م ي ومتى في عصر امي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 فالنبي يعترف بتاديب الله وتربيته له يقول أ د ب ن ي ربي ف أ ح س ن تاديبي فهل ستجدون مؤدبا و أ د ي ب ا يفوق من أ د ب ه الله أ د ب ن ي ربي ف أ ح س ن تاديبي فكان الناس يعجبون ب أ د ب ه وهو صبي صغير دون أ ن يكون له مؤدب فعلت م ك ا ن ة النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي في نفس جده و أ ش ي ا خ م ك ة وحدثت له ح ا د ث ة وهو بين ا ل س ا ب ع ة و ا ل ث ا م ن ة يحدثنا عنه عنها العباس يقول رمد صلى الله عليه وسلم أ ي اشتكى عينيه وعولج بطب أ ه ل م ك ة فلم ينفعه فقال له الناس أ ي لعبد المطلب يا ش ي ب ة الحمد إ ن في عكاظ وعكاظ سوق على م ق ر ب ة من ع ر ف ة إ ن في عكاظ راهب بدير يعالج الاعين أ ي مرض العين فركب عبد المطلب و أ خ ذ النبي صلى الله عليه وسلم معه وذهب إ ل ى الدير و م ك ة ح ا ر ة لاسيما نهارها ورمالها ولم يكن فيها ا ل أ ب ن ي ة و ا ل أ ش ج ا ر التي ترون ا ل آ ن فوقف عبد المطلب في أ ص ل الدير و ا ل ص و م ع ة ونادى على الراهب والدير مغلق فلم يسمع فطال انتظارهم و آ ذ ت ه م الحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم و ب ل غ ة الصبيه ة يا ل ل ألا يا خ ر ج ل ن يا لله أ ل ا يخرج لنا يقول عبد المطلب وهو الوحيد الذي كان مع النبي ثم حدث بنيه فرواها لنا العباس قال عبد المطلب فاهتز الدير وكاد ان يقع رج الدير بصاحبه فخرج الراهب مهرعا مسرعا وهو يقول نعم نعم فلما نظر عبد المطلب قال من معك يا عبد المطلب قال ابني يشتكي عينيه فنظر اليه وقال اهو ابنك بعد أ ن تفحصه ونظر فيه قال نعم قال ل ا ما ينبغي لهذا الغلام أ ن يكون أ ب ا ه حيا وما أ د ر ا ك م كلما راه أ س ق ف أ و راهب أ و حبر قال ما ينبغي لهذا الغلام أ ن يكون أ ب ا ه حيا إ ن الذين آ ت ي ن ا ه م الكتاب يعرفونه كما يعرفون أ ب ل ا ء ه م فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه ا ل ل على الكافرين. لعنة الله ك ا ف ر ي ن ع ن ا ل ل على الكافرين يعرفونه مش حديث ضعيف ت س أ ل ن ي عن سنده مش ر و ا ي ة مشايخ تقول من ي ن ج ا ب ه ا آ ي ة ق ر آ ن ي ة يعرفونه كما يعرفون أ ب ن ا ء ه م فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين قال ما ينبغي لهذا الغلام أ ن يكون أ ب ا ه حيا ً ق ا ل وما ادراك قال انا نجد في كتبنا ر و ا ي ة الاسقف ا ل س ا ب ق ة انه بقي نبي وهذه ايامه وابان ظهوره ولا اراه الا هذا الغلام الذي معك لقد اهتز بيديري وكاد ان يسقط علي لولا خرجت اليكم مسرعا فاعطاه وعالجه ثم اوصاه به فقال يا عبد المطلب احرص على هذا الغلام من يهود من مين احفاد ابراهيم عليه السلام المؤمنين بالله احرص على هذا الغلام من يهود فلئن عرفوا ما عرفت منه ليبغونه ا شرا ف ا ل ع د ا و ة مع يهود اذن ق د ي م ة م س ت ا ص ل ة ليست ق ص ة ارض فلسطين ع د ا و ة اعداء الله مع اولياء الله ع د ا و ة النور مع الظلام وتمضي ا ل أ ي ا م بعبد المطلب حتى إ ذ ا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من عمره الشريف ث م ا ن سنوات يعتل عبد المطلب ويحتضر ويثقل به الحال ويحف ت ض ر ويثقل و ي الحال به ح به بنيه و ي أ ت ي النبي صلى الله عليه وسلم فيقف عند ر أ س ه وعند سريره ف أ خ ذ عبد المطلب يوصي اولاده و أ و ل ما أ و ص ا ه م بحفيده محمد نظر إ ل ى بنيه وقال يا بني تحفظوا بابن أ خ ي ك م أ ل ا تسمعون ما يقال فيه ف إ ن ي أ خ ش ى عليه أ ه ل الكتاب ولئن صدقوا بما قالوا فيه ليكونن لابن أ خ ي ك م ش أ ن ا ف آ ز ر و ه و أ ج ع ل وصايته ا إ ل ى أ ب ي طالب ل أ ن أ ب ا طالب شقيق عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم فجميعهم أ ي بني عبد المطلب لعبد المطلب من ج ه ة ا ل أ ب و أ م ا ا ل أ م ه ا ت فمختلفات متعددات أ م ا أ ب ا طالب وعبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم و ص ف ي ة ع م ة النبي ل أ م و ا ح د ة فقال يا أ ب ا طالب أ ج ع ل و ص ا ي ة محمد لك ف إ ن ي أ و ص ي ك به خيرا لذلك كان أ ب و طالب حريصا على النبي بعد و ف ا ة عبد المطلب ولما أ و ص ا ه م وتتامت ح ا ل ة عبد المطلب من الاحتضار فارق ا ل ح ي ا ة وسار النبي صلى الله عليه وسلم ح وراء ل و جنازته وراء سريره ودفن ر سريره ا ء و عبد المطلب بالحجون ي س أ ل ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد يقولون يا رسول الله أ ت ذ ك ر موت عبد المطلب قال نعم و أ ن ا ابن ثمان سنين أ ب ك ي خلف سريره أ ي وراء نعشه فانظروا إ ل ى هذا التنقل تحت ر ع ا ي ة عين ا ل ق د ر ة ا ل إ ل ه ي ة وتجريد النبي حوله من كل من يكاد أ ن يركن إ ل ي ه فهو يصعد به في علو هرمي حتى إ ذ ا وصل ذروته من فوق كان الملتقى مع الله والاعتماد عليه مات عبد المطلب فكفل أ ب و طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان سنين فضمه إ ل ى عياله ولعبد و ل ال... ا ب ي طالب في ص ح ب ة رسول الله إ ل ى أ ن دخل معه الشعب في ا ل م ق ا ط ع ة سنوات ط و ي ل ة سنعرض إ ل ى أ ح د ا ث ه ا في جمع ق ا د م ة ل أ ن لي تنبيهات في ا ل خ ط ب ة ا ل ث ا ن ي ة أ د ع و ه وانتم موقنون ب ا ل ا ج م ا الماضية من سيرة ح ب ي ب ن ا المصطفى صلى الله عليه وسلم عند و ف ا ة جده عبد المطلب وانتقاله الى ك ف ا ل ة عمه ابي طالب ولقد بينا بان هذه ا ل ا ن ت ق ا ل ة الى ا ل ك ف ا ل ة ا ل ج د ي د ة كانت ب و ص ي ة من جده عبد المطلب واوصى به الى ابي طالب لانه عمه الشقيق وابو طالب قد ورث بعض الفضل عن ابيه فاصبح من س ا د ة قريش وله مكانه فكان اذا خرج في ت ج ا ر ة الشام او اليمن جعلوه امير ركض ولكنه كان قل في المال ك ث ر ة في العيال فضم رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى كفالته وكما ذكرنا ف إ ن حاضنه ت أ م أ ي م ن ب ر ك ة ا ل ح ب ش ي ة وقد أ س ل م ت رضي الله عنها و أ ر ض ا ه ا هي التي تروي لنا جل هذه ا ل أ خ ب ا ر في أ ي ا م طفولته صلى الله عليه وسلم فلقد حدثت وما زالت تحدث ب أ ن ه كان طفلا مميزا من بين ا ل أ ط ف ا ل ش أ ن ه غير ش أ ن ه م لا يلعب كما يلعبون و إ ن كان الطفل لا ي خ ل و من لعب وحاله أ ر ق ى من جميع أ ح و ا ل ه م و إ ن كان طفلا قد تعتريه ما تعتريهم من ا ل أ ح و ا ل فتقول أ م أ ي م ن ضممت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيت ابي طالب فكان يصبح ا ل ص ب ي ة وجاء الحديث هنا لانه لم يكن هنالك اطفال و ص ب ي ة عند عبد المطلب يصبح ا ل ص ب ي ة شعسا غبرا ر م ص ة والرمص ك ل م ة مصدر تعني ذلك القذى والوسخ الذي يتجمع في أ م ق العين هنا ف إ ن تجمد سمي رمصا و إ ن سال سمي ومصا تقول يصبح ا ل ص ب ي ة رمصا ش ع س ا والشعث تلبد الشعر أ و انتفاشه مع النوم دون تعهده بالدهن قالت فيصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه بين ا ل ص ب ي ة د ه ي ن ا كحيلا لا ومص ولا شعف فينظر اليه ابو طالب ويقول انك لفه مبارك قالت فيوضع الروق او ا ل ص ب و ح والكلمتان تعني الافطار يقولون له روقا لانهم يفكون الريق عليه او سبوحا لانهم يتصبحون به في لغه اليوم الافطار يوضع الرواق او الصبوح ل ل ص ب ي ة فيضعون ايديهم فورا ف ي ن ت ئ م و ن اي يتجاذبون ويتسابقون قالت فيكف رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ادبا فلا ي ن ت ئ م كما ي ن ت ئ م ا ل ص ب ي ة فلما ل ح ظ ابو طالب ذلك كان يضع الطعام ويقول لبنيه مكانكم لا يمد احد ي د ه حتى ي أ ك ل ابن محمد قالت فاذا ب د أ رسول الله صلى الله عليه وسلم شبعوا وفضل من زادهم واذا بدؤوا قبله لا يشبعون قالت ويؤتى بالقعب من اللبن والقعب وعاء من الخشب ما ينوب عنه الكوب او ا ل ك أ س اليوم يوضع فيه الشراب يؤتى بالقعب من اللبن ليشربوا صباحهم ف إ ذ ا بداوا به فشرب شربوا جميعا من القعب الواحد و ر و و ا وفضل فيه فضله و إ ذ ا بداوا قبله شرب الصبي قعبا وقعبين فلا يرتؤون فكانت مكانته تعلو وتزيد عند أ ب ي طالب فلا يدعه ينام إ ل ا إ ل ى جانبه وفي فراشه ويفضله على سائر ب ن ي ء وهكذا مازال ينبته الله نباتا حسنا وقد أ ش ر ن ا إ ل ى هذا في خطبتنا ا ل م ا ض ي ة باستهلاله ل ط ي ف ة ل إ م ا م ن ا البصيري حين أ ش ا ر إ ل ى هذا المعنى في أ د ب ه صلى الله عليه وسلم مع يتمه وقلنا قل ما يؤدب اليتيم فقال رحمه الله كفاك بالعلم في ا ل أ م ي م ع ج ز ة في ا ل ج ا ه ل ي ة و ا ل ت أ د ي ب في اليوتم فكان أ د ي ب ا وقد ذكر ذلك عن نفسه حين أ ص ب ح ن ا ن أ خ ذ عنه التشريع قال أ د ب ن ي ربي ف أ ح س ن ت أ د ي ب ي إ ذ ا لم يعلمه أ ح د الا ي ب د أ طعامه قبلهم ولكن الله الذي أ د ب ه فكان يربى على عين ا ل ق د ر ة الالهيه تقول ام ايمن حاضنته ايضا كان عفيف النفس فاذا اصبح و ت أ خ ر و ا في صبوحهم غدا الى زمزم فشرب ش ر ب ة منها من ماء حتى اذا ارتفع الضحى وضعنا له طعامه او عزلناه له فدعوناه له فيقول شربت من زمزم فانا شبعان ولقد خص الله زمزم بهذه ا ل خ ا ص ي ة ولقد ذكرناها فسماها النبي صلى الله عليه وسلم طعام طعم وشفاء سقم وكان اهل م ك ة يلقبونها شباعه العيال من شرب منها لا يحتاج الى طعام معها وقد جرب حجاج ومعتمرون ذلك حين كان عندهم يقين بما نقول نبت صلى الله عليه وسلم هذا النبات وقد دخل في ك ف ا ل ة عمه وهو ابن سمان سنين فلما بلغ ا ل ت ا س ع ة او ا ل ع ا ش ر ة اصابت م ك ة س ن ة ج ذ ب ا ء وقفت تاخر المطر ف أ ج د ب الوادي وهلكت الخف و ا ل ك ر ا ه وجاع الناس ويروي لنا هذا الحديث حاج أ و معتمر ليس من أ ه ل م ك ة أ س ل م فيما بعد هذا نص اسمه ونص حديثه ثم نتناول ا ل ق ص ة بالتفصيل روى ابن عساكر عن ج ل ه م ة ا بن عرفطه قال قدمت م ك ة وقريش في قحط فقائل منهم يقول اعتمدوا ا ل ل ه و ا ل ع ز ة وقائل منهم يقول اعتمدوا م ن ا ت ا ل ث ا ل ث ة ا ل أ خ ر ى فقال شيخ وسيم حسن الوجه جيد ا ل ر أ ي ان يعني كيف تصرفون عن تصرفون ا لا خ ط أ أ تكفكون وفيكم ب ق ي ة إ ب ر ا ه ي م و س ل ا ل ة إ س م ا ع ي ل قالوا ك أ ن ك ع ن ي ت ابا طالب قال ايها قال فقاموا باجمعهم وقمت معهم فدققنا عليه بابه فخرج الينا رجل حسن الوجه يعني ابا طالب م ؤ ت ذ ر بازار قد اتشح به اي ثوب على وسطه ازار وجزء منه قد اتشح به على كتفه عليه ازار قد تشح به فساروا اليه اي تقدموا اليه بالرأي والحديث فساروا إليه فقالوا س ا ا ر و اليه ف يا ابا طالب ا ق ح ط الوادي واجدب العيال فهلم ا فاستسق لنا طلبوا من ابي طالب ان يستسق لهم وكانوا من قبل يستسقون بعبد المطلب اذا ا ق ح ط ا ب ل م ك ة طلبوا من عبد المطلب السقيا أ ي أ ن يستسقي لهم ولقد ثبت في هذه الكتب من ا ل س ي ر ة أ ن عبد المطلب استسقى بالنبي يوما وهو في حضانته ولعدم ورود ص ح ة الحديث فيها إ ل ا أ ن ه ا ق ص ة لم أ و ر د ه ا لكم فثبت الاستسقاء بالنبي مرتين م ر ة في ح ي ا ة جده و م ر ة في ح ي ا ة عمه واعتمدنا ا ل أ خ ر ى لورود الدليل فيها ا قالوا هلما فاستسقي ل ن فخرج أبو ط ابو ل أي فأحد أ دخل فخرج نفسه ب طالب ومعه غلام ك أ ن ه شمس دجنه تجلت عليه س ح ا ب ة قتماء أ ي يشبه الصبيه الذي هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ن الرجل لا يعرف انذاك يشبهه من حسنه ونور ظ ا ر ت ه ن و وجهه ك أ ن ه شمس د ج ن ة تجلت عليه س ح ا ب ة قتماء اي جمال الشمس التي يمكن أ ن ينظر فيها عندما تكون عليها السحب ا ل خ ف ي ف ة ك أ ن ه شمس د ج ن ة تجلت عليه س ح ا ب ا ل قتماء وحوله أ غ ي ر م ه اي خرج معه ص ب ي ة قال ت فاحتمله من بينهم ترك ا ل ص ب ي ة فحمل آ آل ذ ا ل ذ ي ك أ ن ه شمس د ج ن ة صلى الله عليه وسلم فاحتمله من بينهم فطاف به سبعا طاف بالبيت سبعا وهو يحيله ثم الصق الصبي الى البيت تيمين الملتزم ولاغ باطبعيه والاطبعين لكل ادمي اطبعين ومفردها الاطبع وهو المكان الذي ما بين المرفق الى الكتف المعروف بالعضض من ا ل ج ه ة ا ل س ف ل ة يقال له الاطبع اي لاغ ابو طالب بعضدي رسول الله صلى الله عليه وسلم و ك أ ن ه يدعو بهما اي رفع ذراعيه للسماء يدعو به الصق ظهره الى البيت ولال ب ا ط ب ع ي ه وما في السماء ق ز ع ة من سحاب اي م ش م س ة ضخط جدب لا بوادر لمطر قال وما في السماء ق ز ع ة من سحاب فما ذ ا ل يدعو ويحرك اصبعه الغلام فتجمع السحاب من هاهنا وهاهنا واغدق واغتودق وانفجر الوادي بالمطر وسال واربع الناس حتى شكرت اهل م ك ة كلها لابي طالب ذلك وعرفوا انه استسقى بمحمد والى هذا اشار ابو طالب فيما بعد كل اهل م ك ة طلبوا من ابي طالب ان يستسقي وابو طالب استسقى على مسمع منهم ومرا أ كانه يتوجه بالدعاء بهذا اليتيم محمد صلى الله عليه وسلم حتى ا ل ا مضت الاعوام والسنين وقال لهم اني رسول الله اليكم فكذبوه وعادوه وادى الى مقاطعته مع قومه في شعب ابي طالب طال الحصار هذه قفزه في ا ل س ي ر ة لا تواصل في الحديث ل أ ع ط ي ك م دليل الاستسقاء ط ا ل ت ا ل م ح ا ص ر ة في شعب أ ب ي طالب حتى هلك أ ع ظ م أ ك ث ر بني, بني هاشم قال أ ب و طالب في ا ل م ق ا ط ع ة في الشعب ق ص ي د ة جاوزت الستين بيتا أ و ص ل ه ا بعضهم إ ل ى ا ل م ئ ة ونيف و أ ل ح ق و ه ا بالمعلقات كان في ا ل ق ص ي د ة من ب ل ا غ ة أ ب ي طالب ب ر ا ع ة استهلال وعتاب لقريش وتذكير ب ص ل ة الرحم ثم تعريض وتصريح بفضل محمد صلى الله عليه وسلم ومكانته في قومه ثم عتاب وتهديد لقريش و م ن ا ج ز ة أ ن ه لن يسلم إ ل ي ه م رسول الله ولن ي س ت س ل م حوله حتى قال في هذا المعنى ونسلمه أ ي متى نسلمكم إ ي ا ه ونسلمه حتى نصرع حوله اي نقتل و ن ل ه ل عن ابنائنا ونسلمه ا ا اي لا ل ل ل الانسان ح يستطيع يحمي حتى نصرع حوله ونذهل عن ابنائنا و الحلائل فقال مدحا فيه لماذا نتمسك به يذكرهم بفضله السابق يقول و أ ب ي ض ه يصف النبي صلى الله عليه وسلم و أ ب ي ض ه يستسقى الغمام بوجهه يذكرهم ب ح ا د ث ة الاستسقاء وقول أ ب ي طالب هذا الشعر في أ ي ا م ب ع ث ة النبي و ا ل م ق ا ط ع ة بالشعر و إ ق ر ا ر النبي ذلك أ ص ب ح مصدرا للتشريع ح ج ة ودليل و أ ب ي ض ه ي س ت س ط ى الغمام بوجهه ربيع اليتامى ع ص م ة ل ل أ ر ا م ي يلوذ به الهلاك من آ ل هاشم ن أ ي عندما كدتم أ ن تهلكوا لزتم إ ل ي ن ا فلست أ ن ا به يلوذ به الهلاك من آ ل هاشم ن فهم في ن ع م ة عنده وفواضلي اقر ابو طالب الاستسقاء برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان رسول الله يبلغ عن ربه فسكوت النبي عليه اقرارا ب ص ح ة الاستسقاء والا ما سكت صلى الله عليه وسلم ان يقال فيه غير الصحيح فاستسقاء أ ب ي طالب برسول الله مشهور ومشهود وصحيح أ م ا استسقاء جده فلم أ ق ف فيه على دليل أ س ت ط ي ع أ ن أ ع ت م د ه ولقد وعدت في ب د ا ي ة ا ل س ي ر أ الا ن أ ت ي إ ل ا بالصحيح وهذه الخطب تسجل وتنتشر و ز ل ة العالم ز ل ة العالم فلا يمكن أ ن نجمع ا ل خ ط أ بعد أ ن يعلق في أ ذ ه ا ن الناس فيعتقدونه استسقى به أ ب و طالب وسقي الناس و ن ش أ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ك ف ا ل ة عمه معززا مكرما مؤسرا على سائر أ ب ن ا ء جيله حتى إ ذ ا بلغ ا ل ث ا ن ي ة عشر أ و ا ل ث ا ل ث ة عشر جد لابي طالب رحيل الى الشام في احدى تجارتي قريش التي امتن الله عليهم بها في ا ل ق ر آ ن الكريم لالاف إ قريش إ الافهم رحله الشتاء والصيف في الشتاء كانوا يتجهون بتجارتهم الى اليمن وفي الصيف يتجهون الى الشام تبعا للمناخ وظروف الطقس والسفر فجد رحيل لابي طالب إ ل ى الشام في تجاره لقومه فلما اجمع امرهم واعدت العيس وكاد الركب ان يرتحل وقف ابو طالب يودع اهله فبدا بمحمد صلى الله عليه وسلم فضم الغلام اليه وقبله واراد ان يودعه بكلمات او ان يوصيه يقول اعمامه فرق النبي صلى الله عليه وسلم وبكى ثم تعلق بعمه ف ر أ ى ابو طالب تعلق الغلام به فصب ص ب ا ب ة لم تعهد اي رق ر ق ة وقال ما بك يا بني قال اي عماه الى من تتركني في م ك ة فقال ابو طالب والله لا اتركك الى احد فوضعه امامه على قتب راحلته وارتحل به فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك ا ل ر ح ل ة لاول م ر ة في حياته وفي ص ح ب ة عمه فلما سارت العير وفيها ساده قريش واشرافها كانوا يخرجون حتى لا يعتدى على تجارتهم ويعتبرونها ر ح ل ة في ايام حياتهم قالوا فلما فصلت العير من ارض الحرم لاحظ القوم كلهم أ ن هنالك غ م ا م ة تسير فوق الركب ف إ ذ ا تحركت ا ل ر ا ح ل ة التي عليها محمد تحركت ا ل غ ي م ة فكان ظلها على ا ل ر ا ح ل ة و إ ذ ا وقفت الراحلة وتحركت سائر الرواحل تقف الغمامه فوق ا ل ر ا ح ل ة لا تظل إ ل ا هذا البعير الذي عليه محمد صلى الله عليه وسلم شهد القوم كلهم ذلك فعزوها الى انه يتيم يرعاه الله كما يرعاه الناس مازالت ا ل غ م ا م ة تظل ا ل ر ا ف ل ة التي عليها نبينا صلى عليه ربنا فلما قاربوا بلاد الشام هنا واطلوا على بلد اسمها الان عندنا ب ص ي ر ة الطفيله وقديما يقال لها قصرى وقد ا خ ط أ كثير من طلاب العلم اذ نسبوها الى بصر الشام او بصر العراق انها بصره وبالتحريف اصبحت ب ص ي ر ة ا ل م ع ر و ف ة في ا ل ط ف ي ل ة عندنا هنا وكانت اول مراحل بلاد الشام كان بالكتاب فيها راهب اليه نصرانية انه اعلم ربان زمانه ينتهي بمعنى نصرانية علم وعلم、النصرانية. يلقب بحيره وخطا يقولون بحيره فهو ليس بحيره ولا ب ر ك ة ولا سيل بحيره اي جمع العلوم فبحيره ا ل ر ه ب وبحيره لقب عندهم للحبر ا ل ع ا ل م الكبير اما اسمه جرج فاليه ينتهي علم ا ل ن ص ر ا ن ي ة كانوا يمرون به في كل عام إ ذ ا جاءوا إ ل ى ت ج ا ر ة الشام فلا ي ع ب أ بهم ولا يكترث كثيرا إ ن م ا كقوافل أ و ركب تمر بالطريق لابد أ ن يسلموا عليه من يستقوا من عنده ماء ي س أ ل ه م عن أ خ ب ا ر الطريق ليس هنالك كبير اهتمام فلما أ ط ل عليه هذه ا ل م ر ة وله دير و ص و م ع ة يعبد فيها ويعتكف فوجئ القوم بان بحيرى ينزل من صومعته ويستقبل الركب على غير عادته يسلم عليهم وينظر فيهم واحدا واحدا حتى اذا وقع نظره, نظره على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابو طالب ف ا م ع ن النظر فيه ثم قال يا ابا طالب قد صنعت لكم اليوم طعاما واحب ان تحضروه جميعكم فلا يتخلف منكم أ ح د ا فقال رجال من قريش يا بحيره ان لك اليوم ل ش أ ن ا أ ي أ م ر جديد وغريب إ ن لك اليوم ل ش أ ن ا ما عهدنا بك تقري ولا تصنع الطعام قال أ ن ت م أ ه ل الحرم وتمرون بنا كثيرا و أ ح ب ب ت أ ن أ ك ر م ك م اليوم قالوا نعم نحضر ان شاء الله فصنع لهم الطعام وعندما ان اوان الطعام ذهبوا جميعا وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل شجره عند الرحائر والركاب وكان معهم غلمان وخدم يسرحون بابلهم برواحلهم ويعتنون بامتعتهم فلم يخلف هو للخدمه انما تخلف من طبيعه نفسه دعوه فتعزز عن هذه ا ل د ع و ة ومكث عند ا ل ش ج ر ة فلما دخلوا استعرضهم واحدا واحدا فلم ير ى مطلبه وحاجته فيهم قال يا ابا طالب اقسمت عليكم بربكم الا يتخلف عن طعام احد قالوا ما تخلف عن طعامك احد ي ن ب ه ي ان ي ف ض ر انما تخلف منا صبي صغير هو في ظل ا ل ش ج ر ة عند ركائبنا فاطل بحيره من صومعته ونظر الى ا ل ش ج ر ة والى الذي يجلس تحتها فارسل ق ل اناشدكم ب ك م ما دعوتمو الا ف ر ابو طالب عمه الزبير اي عم النبي المعروف بالزبير فقال احضر ابن اخيك فلما دعاه واتى وبحيره يرقب واذا ب ا ل غ م ا م ة تسير فوق ر أ س ه فتظله من الحر حتى اذا قام حتى إ ذ ا وصل قام بحيره إ ل ي ه فرحب به وقبل ر أ س ه ثم أ ج ل س ه باحترام ووضع الطعام يقول أ ب و طالب ف أ ر ق ب بحيره لا يغيب بنظره عن محمد حتى إ ذ ا راني ارقبه صرف نظره قليلا ف إ ذ ا غفلنا عنه يمعن النظر فيه تماما حتى إ ذ ا أ ك ل الناس فقاموا وانشغلوا بكلامهم بين غاسل يده وبين متكلم مع غيره اقترب بحيرى الى محمد وسمعته يقول له وانا اصغي اليه تماما ما اسمك يا ابن الهواشم قال محمد قال يا محمد ا س أ ل ك بالله و ا ل ع ز ة قال فغضب محمد ورفع ر أ س ه وقال لا ت س أ ل ن ي بهما شيئا فما ا ب غ ط شيئا بغضهما فقال إ ن م ا س أ ل ت ك بهما ل أ ن ي أ ع ر ف أ ن ه ا آ ل ه ة قومك قال ولكنها ليست إ ل ه ي قال إ ذ ا أ س أ ل ك برب السماوات و ا ل أ ر ض قال ا ل آ ن سل أ فقال له و س أ ل ه عن أ ش ي ا ء من حال ي ق ض ت ه ونومه وتفكره فما زال ي س أ ل ومحمد يجيبه و أ ن ا لا أ ع ي أ ك ث ر ما يدور بينهما إ ن م ا أ ص غ ي إ ل ي ه م ا قال حتى اذا اتم ذلك وضع يده على كتف محمد بين الثوب والجسد فتحسس خاتم ا ل ن ب و ة ثم قال يا ابا طالب ما هذا الغلام منك قلت انه ابني قال لا انه ليس ابنك قال وما علمك انه ابني قال ما ينبغي لهذا الصبي ان يكون اباه حيا قال عجبا لكم يا اهل الكتاب كلكم يقول هذا وما يدريكم انه ليس له اب انه ابني قال ما هو بابنك وما ينبغي ان يكون اباه حيا قال ما علمك بهذا قال انه نبي و ن هذه نبي ه ا ل ا م ة وانا نجد وصفه ونعته عندنا كما اراه الان امامي ونجد انه يولد يتيما فبالله ربك هل ولد محمد يتيما قال اجل والله ل قد مات ابو هو ا م ه ح ب ل ا به قال وهلكت ا م ه بعد ذلك بقليل قال اجل قال ا ذ ا هو يتيم ابوين ل قال نعم قال وانت ع م ه قال نعم قال انا ش د ك ربك ان كانت لك ح ا ج ة ب ا ب ن ي ا خ ي ك وكان عندك بمكان لا تجاوز صومعتي به الى الشام فوالله الذي لا ي ل ه ا ل ا هو لان ر أ و ه يهود وعرفوا منه ما عرفت ليبغونه شرا او يقتلوه ان استطاعوا ي ق ت ل و يهود تقتل غلاما في الثالثه عشر من عمري لماذا لانهم كلما اتاهم نبي بمال ورسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون قال ابو طالب فاهملت قوله وقلت وما نبي قال الذي ي أ ت ي ه الناموس ا ل أ ك ب ر من السماء الذي كان ي أ ت ي موسى وعيسى فيبلغ الناس عن ربهم فقلت مموها عليه الله اجل مما تقول قال فمازال يناشدني ان ارجع بمحمد الى ارض الحرم وان احرص عليه من يهود فلما أ ل ح بذلك صنعت ما قال ف أ م ر ت على القوم ه ي ر ي ورجعت ومعي بعض رجال قومي ورجعت بمحمد إ ل ى أ ر ض الحرم بحيرى يعرف النبي وهو في ا ل ث ا ل ث ة عشر من عمره و ن ب أ به وبشر و أ و ص ى به عمه ورده إ ل ى أ ر ض الحرم خرصا عليه من يهود من حرصا عليه من يهود فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع ذلك ويعيد ولكنه لم يبن ي عليه أ م ر ه فلم يقل أ ن ي نبي إ ل ا عندما جاءه الوحي وقال له ا ق ر أ قال ما أ ن انا بقارئ اقرأ ما أ بقارئ إ ل ى أ ن ن أ ت ي إ ل ي ه ا بالتفصيل في حينها إ ن شاء الله تعالى رجع أ ب و طالب برسول الله صلى الله عليه وسلم وشاع في قريش خبر بحيرا و إ ل ي ه ينسب المستشرقون عبثا ب أ ن الذي علمه و علمه الدين ذ ي علمه ل ا و أ و ح ى إ ل ي ه وجعله ي ت ن ب أ هو بحيره فرد الله على أ ه ل الكتاب الذين قالوا ذلك قال و اللسان ذ ك ق ا ل الذي يلحدون إ ل ي ه أ ع ج م ي وهذا لسان عربي مبين ا ل ق ر آ ن لسان عربي وبحيره كان لسانه اعجمي فكيف كان قد علمه وفي تلك ا ل ر ح ل ة ا ل و ج ي ز ة فحفظ ا عنه ا ل ق ر آ ن ثم لم يصبر عليه وهو ابن ث ل ا ث ة عشر عاما فلا ي ت ن ب أ به الا بعد الاربعين ثم لما لم لم ي ق ر أ ه م ر ة و ا ح د ة عندما جاءه في اهل م ك ة فلماذا كانت تدور ف ت ن ة الافك خمسين يوما في بيت النبي باتهام ا أم المؤمنين لم ؤ م ن يتلقى ن بالزنا عائشة لا وهو ي س ط ي يصدر ع أن حكما القران ولم يتعلمه من أ ح د لا أ ق و ل هذا لكم و ل أ غ س ل منه أ ذ ه ا ن ك م حاشا لله ف أ ن ا لا أ ع ت ق د أ ن مسلما يعتقد ذلك ولكن لتكون م ل ك ة في العلم للرد على من يقولون ذلك أ و للتعليق عليه إ ن سمعتموه في مجالس ن ش أ النبي صلى الله عليه وسلم بين قومه ن ش أ ة ح س ن ة حتى لقبوه وهو ف ة في مقتبل العمر بالصادق الامين أ م ي ن ل ل ص ا ا د ق أ ح ا د ث ة أ خ ر ى يمكن تغطيتها في هذا المقام عندما بلغ من العمر س ت ة عشر أ و س ب ع ة عشر او عاما دون يعني ذلك بقليل يعني بضعة عشر عاماً سافر مع عمه الزبير الى اليمن في ر ح ل ة الشتاء فلما اطلوا على واد وارادوا ان ي ج ت ا ز و ا راوا أ و في فم ا ل د ي في شعب الواد ي جملا هائجا يمنع كل من يجتاز بالواد ي فلا يستطيع احد ان يجتاز فوقف القوم كلهم ماذا يصنعون فحلل جمل هائج يمنع كل من يجتاز أ ر ا د و ا ان يتدبروا امرهم يقول الزبير محدثا للقوم عندما رجع مع من كانوا معه ب ا ل ر ح ل ة فسمع ذلك ممن أ س د م و ا فحدثونا به قال فلما أ ط ل النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون محمد ولكننا نقول النبي ل أ ن ه نبي وقبل أ ن يوحى إ ل ي ه فهو نبي كنت نبيا و آ د م بين الروح والجسد وفي لفظ و آ د م مجدول في طينته و آ د م بين الطين والماء إ ذ ن منذ ا ل أ ز ل هو نبي وفي أ ص ل ا ب ا ل آ ب ا ء نبي وهو ج ن ي ن في بطن أ م ه نبي وهو في سن الرضاع نبي وهو صبي دون الحلم نبي وبعد أ ن بلغ نبي وقبل أ ن يوحى إ ل ي ه نبي و إ ذ ا أ ر د ن ا التمييز بين الفترتين نقول قبل الوحي وبعد الوحي او قبل ا ل ب ع ث ة وبعد ا ل ب ع ث ة ولا نقول قبل ا ل ن ب و ة وبعد ا ل ن ب و ة فلم يكن في ل ح ظ ة منذ اراده الله في علم الازل ليس نبيا ثم نبئ فهو نبي من الازل فيقول الزبير لما اطل النبي صلى الله عليه وسلم على الفحل ووقع نظره عليه و ا ذ ا بالفحل يبرك بالارض الجمل الفحل الهائج يبرك ب ا ل أ ر ض ويحك بكلكله الارض أ ر ض و ل ل ل ك ك هو ص د الجمل ا بكلكله ل يحك أ ر و أ خ ذ يرغي ويصوت فنزل محمد صلى الله عليه وسلم عن راحلته التي يركبها و أ ت ى إ ل ى الفحل فركبه فقام فنهض به حتى اجتاز به الوادي ثم ربد محمد على عنقه فانطلق الفحل وقطعن الوادي جميعا فتعجب الناس وقال قومه يا زبير ان لهذا الغلام ل ش أ ن ا فلما جاء ا ل ش أ ن كفروا به إ ن لهذا الغلام ل ش أ ن ا إ ذ ا كل م ك ة تدرك ب أ ن محمدا صلى الله عليه وسلم كانت الارهاصات تحفه منذ ولادته إ ل ى أ ن ن ب د أ ونزل عليه الوحي وكلهم يرتقب أ ن له ش أ ن ا فلما علموا ا ل ش أ ن كفروا به إن الكفر عناد. ان ل ك ف ر عناد الكفر عناد وما زال النبي صلى الله عليه وسلم حسن ا ل س ي ر ة معروفا طيب ا ل س م ع ة له ارهاصات في سن ا ل م ر ا ه ق ة لا يتسع لها المقام نعرض لها في خطبتنا ق ا د م ة ان تكلمنا ب ا ل س ي ر ة وان لم نعرض الى شيء اخر تشير الى ا ل ع ص م ة و ا ل ع ص م ة قبل البعثه وبعد البعثه احفظوا هذا العنوان فان الاعمار بيد الله ا ل ع ص م ة قبل ا ل ب ع ث ة وبعد ا ل ب ع ث ة ل أ ن ه نبي من ا ل أ ز ل وهو معصوم فلم تسجل عليه غ ل ط ة و ا ح د ة ولا م ع ص ي ة و ا ح د ة ولا ك ذ ب ة و ا ح د ة ولا ع ل ا م ة انتقاص منذ ولادته إ ل ى أ ن قبضه الله اليه إلى تتمة حديثنا في القادمة. أدعوه وأنتم بالإجابة القادمة تتمة جمعتنا وأنتم حديثنا ادعوه في موقنون عباد الله لقد انتهى بنا الحديث في جموعتنا ا ل م ا ض ي ة من س ي ر ة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم رزقني الله وياكم إ حسن ا ل ت أ س ي به تهابنا الحديث عنه بعد رحلته إ ل ى الشام مع عمه أ ب ي طالب وهو في مقتبل العمر أ و ل الشباب وما وقع فيها من آ ي ا ت اذ ادرك و أ ب ص ر ب ب ص ي ر ة لا بعين بصر فقط بل ب ب ص ي ر ة ب ح ي ر ة من ا ل آ ي ا ت التي تحف برسول الله صلى الله عليه وسلم فجزم أ ن ه نبي هذه ا ل أ م ة ذلك أ ن صفاته كما قلنا م و ج و د ة عندهم في كتبهم وهم يعرفونه كما يعرفون أ ب ن ا ء ه م ونصح بما نصح وقبل أ ب و طالب نصيحته فرجع بابن أ خ ي ه وقلنا ما زال الله سبحانه وتعالى ينبت نبيه نباتا حسنا لما يريد به من كماله في ان يكون خاتم رسله و أ ن شريعته هي ا ل ب ا ق ي ة إ ل ى أ ن يرث الله ا ل أ ر ض ومن عليها ولا نقول ديانته فقد علمنا يقينا وبالتكرار ب أ ن الدين واحد والشرائع هي ا ل م ت ع د د ة فشريعته صلى الله عليه وسلم أي ما شرع للخلق في ع ب د ه وبلغ من ربه أ ن يبلغهم إ ي ا ه يسمى ش ر ي ع ة أ م ا الدين فواحد ليس اديان س م ا و ي ة دين واحد إ ن الدين عند الله اسلام ومعناه في ا ل ل غ ة أ ن يسلم قلبك لله و أ ن يسلم الناس جميعا من يدك ولسانك ان يسلم المسلمون من يدك ولسانك لا هكذا عرفه نبينا صلى عليه ربنا الاسلام ان يسلم لله قلبك وان يسلم الناس من يدك ولسانك فلا تكن انت المتعدي اما ان تعدي عليك فلك الحق بالقصاص وان تعدي على دينك وامتك وجب عليك الدفاع هذا هو ا ل إ س ل ا م والشرائع م ت ع د د ة فشريعتنا ن ا س خ ة الشرائع ب ا ق ي ة ببقاء هذا الكون إ ل ى أ ن يرث الله ا ل أ ر ض ومن عليها إ ذ ا أ ن ب ت ه ربه نباتا حسنا لما يريد به من كرامته حتى عرف بين قومه بالصادق ا ل أ م ي ن في تعرف بيئة جاهلية لا تعرف للصدق مكانا ولكنه برز بها لا مكانا ولكنه للصدق فميز من بين الناس ف أ ص ب ح يعرف بالصادق الامين وهو يحدثنا صلى عليه ربنا عما حفظه الله به في ايام شبابه المعروف عند الناس اليوم سن ا ل م ر ا ب ق ة يمضي الرجل منا سنوات يقال عنه طفل صبي غير عاقل غير مدرك دعوه ف إ ذ ا شب و أ ص ب ح أ ه ل ا للتمييز قالوا مراهق طي للشباب ما أ ن ينتهي بالحال التي نعيش ليكون نفسه على الاصطلاح المعروف فيصبح زوجا ويفتح بيتا حتى قارب الاربعين بحيلو ع ت ق ا ر د لا ي ص ب ح ل ل خ د م ة إ ذ ا انقضى عمره ما بين طفل ومراهق منخرف ا متى نجد في مجتمعنا ا ل رجل ا ل كامل مع اننا ك ل ن ا رجال و اهل ا ل ك م ا ل ولكن انظروا الى ا ل ط ل ا ح ا ت ا س ت ع م ا ر ك م كيف اصبح ا ل رجل لا يقضي س ن ة او سنتين من م س ي ر ة عمره اهل الواجب او اهل الكمال سن مراهق مر به نبينا صلى عليه ربنا وهو بشر ك س الا ئ ر ا ب ش ر إ ل أ ن ه محفوظ من قبل رب البشر ف أ ن ش أ ه الله في حياته إ ن س ا ن ا عاديا بطبعه يخالط الناس بكل ما يعيشون ولو كان مميزا بسلوكه البشري وطبعه مخالف لطباعهم لقال مستشرقوا عصركم بعد أ ن ي ق ر أ و ا سيرته كان إنسانا معقدا صاحب ح ا ل نفسيه ولكن أ ر ا د الله أ ن ي ن ش أ ا ل ن ش أ ة ا ل ط ب ي ع ي ة ف ط ب ي ع ة بلاده وقومه في هذا السن أ ن يكون الفتى يرعى غنم قومه فرعى غنم قومه ولقد أ خ ب ر عن نفسه ب أ ن ه رعى غنم قومه على قراريط لقومه في اجياد موقع في م ك ة معروف الى اليوم فعجب الناس من ذلك وقالوا يا رسول الله ارعيت الغنم اصحابه يسالون ه ارعيت الغنم قال نعم وما بعث الله نبيا قبلي الا ورع الغنم الا ورع الغنم نعم لماذا لان ر ع ا ي ة الغنم تؤهله ل ر ع ا ي ة الام أ م ا رعاه ا ل أ م م اليوم لا يصلحون لرعايه الغنم ذلك أ ن ب ر ع ا ي ة الغنم حلم وصبر وحسن س ي ا س ة هذه ا ل أ ن ع ا م ا ل ض ع ي ف ة من غنم و م ع ذ ن تحتاج إ ل ى الرجل الصبور الذي يتعلم سياستها فيجمعها إ ذ ا تشتتت ويصبر عليها في مرعاها حتى ت أ ك ل وتشبع واذا وضعت احمالها في الطريق كان صاحب التواضع والحرص عليها فيحمل اطفالها لا يسلك بها المسالك التي تعرضها الى ا ل م ش ق ة ي ت خ ي ر لها المواطن ا ل خ ص ب ة لانه راعينا فبرعايته للغنم يتعلم كيف يقود الامم وهكذا كان نبينا بعد ان رعى الغنم سيد الامم ومعلم الامم وقائد الامم ونقول الامم لانه دخل في دينه كل صنف من البشر من عرب وعجم فقال علماؤنا ج ز ان ه الله م ع ا خ يذكر ر ا ان ي الانسان هذه ا ل م ر ح ل ة من س ي ر ة النبي صلى الله عليه وسلم مستشهدا ب أ ن ه رعى الغنم وما فيها من ح ك م ة أ م ر جميل أ م ا أ ن يريد انتقاص النبي ب أ ن يقول عنه راعي فهو فسق يوجب التعزير فعلى الامر أ و الحاكم أ و إ م ا م ا ل أ م ة أ ن يعزره والتعزير متروك ل ل إ م ا م من أ ع ل ا ه الى أ د ن ى يعطي الحكم المناسب لذلك الحال والمقام إ ذ ا لا يجوز انتقاص النبي بتسميته راعي غنم ولكن يجوز أ ن نبينها ونوضح ما فيها من معان تليق عند ذوي الافهام كان يرعى الغنم مع شباب قومه الذين هم في أ ق ر ا ن سنه فقال بطبيعته ا ل ب ش ر ي ة كواحد من هؤلاء الشباب قال قلت لصاحب لي راوي الحديث علي بن ابي طالب ومخرجه الحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت لصاحب لي اكلى لي غنمي ذات ل ي ل ة حتى اتي م ك ة فاسمر بها كما يسمر الشباب السمر هو السهر فكان للشباب في م ك ة اماكن ي س أ ر و ن بها و ر ع ا ي ة الغنم عندهم تكون غالبا بالليل م ن ا س ب ة للطقس وفي النهار حر فلا يستطيعون ان ي ص ل ح و ا باغنامهم فاراد ان يستريح من عمل ا ل ر ع ا ي ة ليله ليدخل م ك ة فيسمر اي ي س أ ر مع شباب مكه ة ذ ا كشاب بشباب حظب مكة ولم يكن في شريعة ولم في و ر س ه ا ولا تعلمها ما يجيز او لا يجيز السمر وما هو السمر يتغنون بالشعر يقولون الغناء يضربون الدفوف فقال لي صاحبي نعم قال ف أ ت ي ت ادنى بيوت مكه من ج ه ة المراعي ل أ ن ه قادم من خارج م ك ة فسمعت عزفا وضربا بالغرابيل والغرابيل جمع غربال وهو المراد به الدف وقيل عنه غربال لانه يشبه الغربال في اطاره وتدويره ذاك عليه الشبك وهذا عليه الجلد فتسمى عند العرب قديما الغرابيل يعني الدفوف قال فسمعت عزفا وضربا بالغرابيل فقلت ما هذا لاول م ر ة يسمر ليلا في م ك ة ما هذا قالوا تزوج فلان فلانه فهم يقيمون له عرسا قال فلما د ل و ت أ ر ي د أ ن أ ج ل س حيث يجلسون و أ ن أ س م ع كما يسمعون طرد الله على أ ذ ن ي فنمت قبل أ ن أ ص ل فما أ ي ق ظ ن ي إ ل ا حر الشمس اي عندما طلعت الشمس وفي م ك ة شمسها ح ا ر ة فاستيقظ فوجد نفسه نائما في الطريق قبل أ ن يصل إ ل ى بيت العز والغناء قال فعدت إ ل ى صاحبي فقال ماذا صنعت قلت لا شيء وحدثته ما جرى لي و أ ن الله قد ضرب على أ ذ ن ي فلمت فلم أ س م ع شيئا فقال إ ذ ن عد من ا ل ل ي ل ة الثانيه ة يعني ا راحت الليلة الجاي ي عليك بلغه الشباب أ ر ا د أ ن يعوضها في ا ل ل ي ل ة ا ل ث ا ن ي ة فقلت له في ا ل ل ي ل ة ا ل ث ا ن ي ة ادلاني غنمي قال أ ف ع ل فانطلقت حتى إ ذ ا كنت موضع ما كنت ودنوت من بيوت العزف ضرب الله على أ ذ ن ي فنمت م ر ة أ خ ر ى فلم أ س م ع شيئا فما أ ي ق ظ ن ي إ ل ا قرص الشمس فعلمت أ ن ه أ م ر مكروه لا يريده الله لي لا يريده الله لي فرجعت الى صاحبي فقال ماذا صنعت فقلت له لا شيء وقع لي ما وقع لي في ا ل ل ي ل ة ا ل س ا ب ق ة فلم اسمع شيئا قال اذا كنت مجهدا او متعبا قلت لا امر مكروه لا اريده حكم عليه ب ا ل ق ر ا ئ ي ه ما دام قد حان الله بيني وبينه مرتين امر مكروه لا اريده فلم اعد إ ل ي ه ا وما سمعت شيئا بعدها قط اي ما سمر ولا سمع عزفا ولا غناء وساله اصحابه يا رسول الله هل سجدت لصنم في حياتك قال لا لقد كان لقومي عيدا ياتون به صنما معينا يوما في العام وكان اكبر اعمام الزبير اي في الموجودين انذاك والا فبكر عبد المطلب الحارث و ب ي كان يكرم اما الزبير فكان اكبر اعمامه حين ن ش ت ه فقال لي يوما يا محمد يا ابن اخي اراك لا تحضر عيد قومك الا تريد ان ت ك ث ر عددهم ف ا ل ز م ن الحضور معهم فخرجت أ ر ي د أ ن أ ش ا ه د ما يصنعون في عيدهم ف إ ذ ا دنوا من ا ل أ ص ن ا م استلموها ودعوا عندها فلما تقدمت و أ ن ا أ ب ح ث ا ل أ ص ن ا م لا أ ح ب أ ن أ س ت ل م ه ا فلما دنوت دنوا أ و ه م ه م أ ن ي قد قدمت إ ل ى الصنم برز لي رجل طوال عليه ثياب بيض وصاح بي أ م ا م الصنم محمد وراءك لا تمسك أ ب د ا قال فانسللت مذعورا مرعوبا فجئت الى ام ايمن وكانت عماتي عندها فراين بي ن من, من الاضطراب ما راين فقالت ام ايمن اي بني وقالت عماتي اي عمتي ما دهاك فحدثتهم بما رايت وما سمعت وما عدت الى صنم بعدها قط اذا لم يمسه ولم يسجد ه وحدث عن أ م ر وقع له صلى الله عليه وسلم و إ ن كان ليس ا ل آ ن وقته ولكن مادمنا نتحدث عن حفظ الله له قبل أ ن يوحى إ ل ي ه مناسب إ ي ر ا د ه ا ولو قدمناها عن مكانها قليلا عندما احتكمت قريش إ ل ي ه في وضع الحجر ا ل أ س و د عند بناء ا ل ك ع ب وذلك قبل بعثته صلى الله عليه وسلم بخمس سنين أ ي بعد زواجهم ن خ د ي ج ة بعشر سنين وكان يوم و ل ا د ة ف ا ط م ة الزهراء أ ر ا د ت قريش أ ن تجدد بناء ا ل ك ع ب ة ولن أ ت ط ر ق اليه بالتفصيل ف إ ن ه آ ت معنا في ا ل س ي ر ة ولكن لي منه موضع استشهاد فقط شارك رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه أ ع م ا ل ه م في بناء ا ل ك ع ب ة فكان من أ ع م ا ل ه م أ ن يجمعوا لها الحجار ل أ ن ه م أ ر ا د و ا أ ن يرفعوها فوق ارتفاع المعروف قديما فلم تكن بهذا الارتفاع المعروف ا ل آ ن ف أ خ ذ و ا يجمعون لها الحجار قال فكنت أ ن ا وعمي العباس ننقل ا ل ح ج ا ر ة في ركن واحد وقد حدث العباس هذا وقد أ ق ر ه النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ص ح ا ب ه و ن أ خ ذ ر و ا ي ة العباس ل أ ن فيها التفصيل أ م ا ما قاله النبي ف إ ق ر ا ر أ ن ه لم تنكشف عورته لقومه قط وكانوا يطوفون بالبيت عراه يعتقدون أ ن الطواف بالملابس التي عصوا ا الله فيها غير مقتول ف إ ذ ا اراد أ ن يطيع الله بعد ا ل م ع ص ي ة تجرد من ثيابه كيوم ولدته أ م ه وطاف بالبيت عريانا, عرياناً. لذلك كان في حج أ ب ي بكر في الناس قبل ح ج ة الوداع عند نزول ب ر ا ء ة من شروطها التي أ ر س ل بها مع سيدنا علي بن أ ب ي طالب أ ن لا ي ق و بالبيت عريان فعاده قومه إ ذ ا تعرى الرجل لا شيء فيه ولا ضير يقول العباس فكنت أ ن ق ل ا ل ح ج ا ر ة أ ن ا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ركن واحد ف إ ذ ا ابتعدنا عن القوم أ خ ذ ن ا أ ز ر ن ا أي الإزار ووضعناه على عاتقنا فنضع ا ل ح ج ا ر ة كي لا تؤذي اعناقنا ثم إ ذ ا دنونا من القوم أ ر خ ي ن ا ا ل أ ز ر ولكنه يغدو ويرجع عريانا لا شيء عليه قال وكان محمد صلى الله عليه وسلم لا يرفع إ ز ا ر ه فقلت يا ابن اخي لا احد يراك ها هنا فلو جعلت ازارك تحت الحجر على عنقك وصنعت مثلي حتى اذا دنونا من القوم ارخيت ازارك فاطاعني خجلا ولم يكسر لي امري فرفع ازاره فوضعه على ع ا ت ق ه و ض ع عليه الحجر وغدا امامي عريانا فما ا ن خ ط ى خطوات حتى ص ر ع سرع اي سقط بالارض مغشيا علي ه ف أ ل ق ي ت حجري عن آ ت ق ي وجئته مسرعا فوجدته مستلقيا على ظهره و إ ز ا ر ه على وسطه ساترا عورته وشاخصا ببصره إ ل ى السماء فقلت ب أ ب ي ما الذي دهاك يا ابن أ خ ي قال حتى تماسك أ ن ف ا س ه فقال يا عماه ع ن د م ا خطوت الخطوات و أ ن ا رافع أ و كاشف أ و حاصر إ ز ا ر ي ب ع ب ا ر ة تناسب لقيني رجل طوال عليه ملابس بيض فلكمني في صدري وقال محمد شد عليك إ ز ا ر ك فهذا ليس من أ خلقك ا ليس م ن خلقك أن تتعرق شد عليك إ ز ا ر ك ف إ ن ي أ خ ش ى اللمم يا ع م ى قال ت ح ش ى اللمم يعني أ ن يكون قد أ ص ي ب أ و برز له جني قال مثلك الصادق ا ل أ م ي ن الذي يصل الرحم ويعين, ويعين ا ل ط ع ي ف ويعين على نوائب الدهر لا يمسه اللمم فما رئي صلى الله عليه وسلم كاشفا عورته اللهم دون سن ا ل ط ف و ل ة إ ذ لم يكن يدرك أ م ر نفسه منذ ان وعي على نفسه ما رؤيت عورته لا قبل الوحي ولا بعده حتى كان ك ذ ا اتى اهله لا يتعرى بل يكشف من نفسه بمقدار ا ل ح ا ج ة وعندما التحق بالرفيق الاعلى يوم وفاته غسل في ثوبه ودلك فيه دون ان يجرد من ملابسه فما رؤيت عورته حتى في وفاته ونعني ب ا ل ع و ر ة حتى ما فوق ا ل ر ك ب ة مع اننا لا نعري موتانا نجردهم ونضع ازارا يستر ا ل ع و ر ة اما نبينا صلى عليه ربنا فانهم لم يجردوه ولقد ذكرنا هذا حينما ختمنا ا ل س ي ر ة في مرحلتنا الاولى عند ذكر و ف ا ة النبي صلى الله عليه وسلم ايضا موضع للاستشهاد مقدم عن مكانه في ا ل س ي ر ة ليتم هذا الموضوع في حفظ الله له ورعايته حيا وبعد انتقاده عندما قبض صلى الله عليه وسلم وتم من امر ا ل س ق ي ف ة ما تم واجتمع اصحابه لتجهيزه فلقد تم امر ا ل س ق ي ف ة و ب ي ع ة الصديق قبل ان يجهز النبي والنبي صلى الله عليه وسلم م س ج ن ببرده في ح ج ر ة عائشه فاجتمعوا لتجهيزه فاستشاروا بعضهم بعضا كيف يدفنوه كيف يغسلوه كيف يدفنوه لعل البعض يقول اول ميت يريدون ان يدفنوا لا لا تتعجل فلها تفصيل في وقتها خذ جوابا سريعا كانت تثن على هيئتين اما الشق في الارض ب ا ل ط ر ي ق ة التي ندفن بها موتانا نحن الان او اللحد الذي يلجفون لكم بالارض تلجيفا ف ت ح ي ر و ا ي الحالتين افضل نختارها لنبينا ا ندفنه شقا ام نلحده لحدا وهذا س ن أ ت ي عليه بالتفصيل وقد الحد له الحادا أ م ا غ س ل ه عندما وصلوا اليه قالوا أ ن ج ر د رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أ م نغسله بثيابه فلم ي ج د من يفتيهم يقول ا ل ص ح ا ب ة وهذا حديث مشهور إ ن لم يعد في المتواتر فلقد رواه الجمع ا ل أ ك ا ب ر من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فضرب على آ ذ ا ن ن ا جميعا ف ل ي ن ا حتى دقت لحانا صدورنا ثم سمعنا هاتفا يهتف من ا ل ح ج ر ة ارسلوا رسول الله في ملابسه لا تجردوا قالوا فصببنا عليه الماء فوق ثوبه ودلكناه في قميصه ثم جففناه عليه ثم كفناه فوقه ولم نجرده صلى الله عليه وسلم هكذا كانت ن ش أ ة نبينا صلى عليه ربنا سلك بحياته ط ب ي ع ة قومه و إ ن س ا ن عادي إ ل ا أ ن الله حفظه فلم يقع فيما وقع فيه شباب عصره ولا رجال قومه ولم تجرب عليه س ل م ة و ا ح د ة ذلك حتى إ ذ ا ما أ و ح ي إ ل ي ه وقال للناس إ ن ي رسول الله إ ل ي ك م لا يقلب له صفحاته فيقول كنت وكنت واليوم تصبح ق د و ة ف إ ن كل رسل الله سيرتهم تكون م ح ف و ظ ة قبل أ ن يوحى اليهم ليصلحوا ان يكونوا ق د و ة لغيرهم وهكذا عندما امر صلى الله عليه وسلم و أ ن ذ ر عشيرتك ا ل أ ق ر ب ي ن ثم دعاهم فوقف على جبل أ ب ي ق ر ي س فنادى بهم بطن بطن حتى إ ذ ا اجتمعوا قال لهم صلى الله عليه وسلم لو قلت لكم ان خلف هذا الجبل خيلا تريد ان تغير عليكم او كنتم مصدقين قال القوم بالاجماع نعم ما جربنا عليك كذبا ما جربنا عليك、كذباً. يعني لو الان عندما جمعتكم تريدون ان تسمعوا ماذا اريد فلو اخبرتكم ان خيلا تكمن خلف هذا الجبل تريد ان تغير عليكم او كنتم مصدقين تصدقوا بسرعه ولا تذهبوا نرن ما جربنا عليك كذبا فما جربوا عليه كذبا من باب اولى ما جربوا في سلوكه شينا ولا كان في حياته ما يشينه صلى الله عليه وسلم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفروا الله